وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَآئِ تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ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 وَأَزْوَاجُهُنَّ مَغَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وأولو الْأَرْحَامِ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مِنَ المؤمنين والمهاجرين إلا أَن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا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 يا أيها, يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم يا أيها الذين آمنوا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليكم ريحا عليكم وجنودا لم تروها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 وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجه إن كنتن نتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فَتَعَالَيْنَا أُمَتَّأكُن وَأُسَرِّحُكُن سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ من كن يا نساء النبي نبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب من, يأتي من مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نعطها اجرها مرتين نعطيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى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 منها وفرن زوجناك ذلك لا يكون على المؤمنين حرج زوجناك هاد كي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهن وفر وكان امر الله مفعولا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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كَانَ رَسُولًا لِلَّهِ وَلَا كَانَ وَاتِمًا النَّبِيّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَقْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطْلِعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَى ذَهُمْ وَتَوْضَكَ الْعَلَمَ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عده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 وامرأة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يُرْزُقُ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَيُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتْ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّن عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 لا جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ولا أبناء إخواني ولا أبناء أخواتي ولا نساءهن ولا لسائهن ولا ما ملكت أيمان واتقينا الله إن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 فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزوادك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن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 الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل السَّاعَةَ تكون قريبا إِنَّ الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أَبَدًا لا يجدون وليا ولا نصيرا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 اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فأبين أن يحملنها مِنْهَا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات